رحمني رحمني شلا انا الخاطيء وبطله تسامحني عالم ولازم اللي بيحبه يعاني واللي بيشرب مني يعطش من جديد تاني يرويني وي خليني دايما أكون سعيد سايب شروري وعتمتي وخطيتي وجاي مشتاق للنهار مشتاق للشخص ومضمني ارجوك تقرب نحيتي أنا جاي لك واخد قرار إني أعشتك <تصفيق> يا إلهي <تصفيق> يا اللي بالمحبة تمل بادي ورحمتك دايما إلى آخر الدهور لك بعترف أنا بالسعادي ملكك يا ربي وظلمتي حولها نور سايب شروري وعتمتي وخطيتي وجاي مشتاق للنهار مشتاق لشخصك ضمني ارجوك تقرب ناحيتي انا جاي واخد قرار اني اعيش لا سايب شروري وعتمتي وخطيتي وجاي مشتاق للنهار واشتاق للشخص دميني ارجوك تقرب نحيتي انا جاي لك واخد قرار اني ا